او اريد ان اطلب يزيد علما المنطقه هذه نريد ان العلم في <تصفيق> الصليب زياره المال محايل مالكه زياده دي يعني منك هذه ان انت ره عزيزه ع الشرف امي ليسه مالك قديمه وحن بلناب على سيبي بس يفيد عنده دياراك قاراك أما علمي شيء خاص يا إلهي ستونتي بسو شيء سيس يعني أشكو من ناسي أمبي يذيسي يعني سلاته والسلام وحياراها أو غلوبتها دكاكسو جيذيان يا إلهي بري علمي هو علمي منكيسي وحسو زيادها شرف ازيادها يعني كشف ازيادها الزياد هاي يعني قلبي وسع علاه ويلا نفوس ابن اتق انو وسوعيله نملهن يوني علم له وقال اشرف ربهين ذي هاشيون اللهم صلوات عائشه حجا دي الا جويريه عائشه رضي الله تعالى انها عقاد الاكراد هذه اللهم صلوات الله والسلام على علي والحسين اذا اتا احدكم خادمه لا أتى أحد أهماله أحدكم مدخينين خادمه كيف أذيع أحد أهماله بدعامه من قريسة أجل أهماله أخو كان أكفاه أقدم كاسا كتافي أكفاه كافي أقدم كاس كاسي هو أحد كاس يعني هو حسك كافي حلاجه حلاجه أستافيه حكفاه وعلاجه خارس كيسي يقف كيسي حنباصة شبادي يعني عساة كافيه خادم كافيه شقير يرسول شقير خارس كي رسول الطول خارس دي يعني رسول خارس ودخانه. ودخانه ودخانه ودخان كيسنا بيكاز مع كافي تواتي سي علاش نسات على جوا كاني كافي هدي تبقى الصومره الصغار و منك هضر شو كثير امتي كان كيسكي اخاديدي اسو وكاني غادي وش غادي وصح باسه <تصفيق> فاليس فاليس افاليس يو انتسيت كو هو حدتي معه معيس الفريش والله اول قد اصله اول الفريش او الفريش هذه الفريش يو سن ان واي معه مع بيسي معه ونصلوا اهان ونصلوا الخلوخه اهان افديس الفريش بورياسو فاني اوسو خاري اوسو كيري ماشقابي اديب باسكو سواماري اونكي ياني ديكي كونيلكي سي اونكي فولوسو اوسو خاري لاجو كركريسي سي يوتا سوكو سيار ادي في سو امبارسادو توخانو اونكي نوسا خاري اسفالتافي فاليوزا فاليزيو انتا من كلاه ابو متو دي ادون كساب ين كلاه بنس خشخه ابو طبال البراد دي يعني دي اني اس خلي يسي استنينه ابو دي شيو ابو الرونو فقطع ابو الرونو ابو اسمعونا على بالتواضع انبره اذا انت قدوه يا واه يا شيخ هذه هدايه اصابك زقري عام في وشاوا في هنانت استنكي سكولاء نديزي بول عين اقوله عنه الا ميدي الرسول حديث التايوس قديه خادم كي اسويز اليوسه فريزيني سيدتي و ومع أصلحونه أصوه فريسين يعني قدر قراتة إذي بأصوه فريسين هنقول يا ياس عمس نفتي سع كان بويلة عمس الدونك أصبحونه نفتي سع عش عشيني سع ألتداني كان ما قوله هنا بس كسبين يا فجرة النفتي اما سينافتي سيناشكو إبراهي واسك عفصا إناو يعني شيكرا فقعان اسك عفصا اما سينافتي سيناشكو جعل بي حيالها في السيء عن قصلي عسرونه نقول بي موكوحا هو أجرا النافتي ستاقعون أو سيهن هو وطع نافتي سو كريسي أو مبعيس نافتي نسان لهو نافتي سو كريسي أوسو دربسي اللي فات جوشو شو سووا قايدره هون وانا انتهاء الساعه 2:00 الساعه 2:00 اسراء واصيا مالها مره هو الى فضي سمعه عليه قديه هاي ما يدورن يعني او اشوف فضل داركه يعني عبده يوركسي اس هاي صليح عم اذ ليس في زين وفنگو يا رب تعذر هذه فليناوله حسيو ثمها ويا امرك سي فقولا تام هل ما بالعنايه تاعك يا سي تيس فانو اذ ليس في سارين وقولي اجري هاي قولوا يا سي قام بركازو دانيشوا ليغووا كورونا ايراهو عنا ايراهو على اسوكسونوجيا وامر سغروتيني لما وامو لما الجبال لما حن الله يشيل وعنا لما لما شيئ وعنا الخراب لما كستيو امو كانوا على كل انو غدي قدر في الزهيره ها يعني لو سيها خادمكا مقولي اسوه رولو جيرو وحا لو سيها يعني باه ذاسي باه ذاس اكجبتو ومقولي اسوه اشتهيها اسوه سوبي باهي اكجبتو بخاري رفضلیس بحاقون بلغمتان او لغمتان اعنى اسیو بخاري رفضلیس ساق حدیث ساق حواه وصلين بخاري واخوان أمهات السيطة ببادي وكسو أرارين لغمة أمهاتيني لفض البخاري ترى لغمة أساسية هالشيء <تصفيق> العالي ترى قدر أمهامي ترى أما الشيطة لما ترى أمهامي ترى هو أغلتيني وكسا لما نجيب واهري سعنا واهري والأمهاتنا واهري أغلتنا واهري أغلتن أكل أكلتاً أول عمدتاً أمر بايت حتى أشكي أصد شك يا سكراني على كل أعلم يا سكراني أكلتاً أولاً أكلتاً أولاً شكي خادم مين كلي شدم إهان وحاكل مياه يورتي في أدريس ينساف له ينا عنصي هاتي سيد عم بدي شيء انا هات عمر ان 2000 اي اي اي اي تايه انا استخدمه مبرحه معناته شجوره شكري وحاله متي كان سو فاضي وما بيذا يكون صارو اما بتنزل غادين وقت سي سي انت محاوه يعني وحواي نفتسا متعلقين عرفتسس أورين مقري ساحب للدعام على الظواح من النفسي من بعد قاضي تسو قاضي اناس يحليك النفسي معاثر على كل عال انت كل انت كل وحوا لاتحدث احدكم بحسني قادم وانما لدعام من جيد وشكر يا سلطان التفاوع اصبح حي هو قادم في علاجه ودخان ورا في خرز فيسي اون ديسي على اسله الاسلام ولدي سافلسي هو قادم في ماء معيشه الفديو على فريش فإنه يسلس بيسي واي ما أو ما عايزي ولناولوا واحدة سيئة أغلتان أو أغلتين أو رغمتان أو رغمتين أغلتان ما أسمعوا في هينب خادم عقسكينة فالتواوين هتو كترفين تق أو أدوك ملحك فوش خادم أكتري واحدة ورعاها ولو بنب با بنان ولحمها علل ابويا بولجير ليها هذه اللهم صل وسلم وبارك على جوهر بل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صبا اللهم صل وسلم وعليه وعلى اسر ذك تكون ياتاكم كريم الى اتاكم كريم اذَا صَبَحَ وَإِذَا جَاءَكُمْ رِزْقُهُ اسْمِي مَالُ كَرِيمٌ غَنِيٌّ غَنٍّ قَوْلُ شَرَفٍ قَالَهُ رِزْقُهُ اسْمِي مَالُ قَادِرٌ كَرِيمٌ إِذَا جَاءَكُمْ رِزْقُهُ اسْمِي مَالُ كَرِيمٌ غَنِيٌّ غَنٍّ نَبَاحُهُ رِزْقُهُ اسْمِي مَالُ كَرِيمٌ غَنِيٌّ هداء السمائل صورة ترميه كراميه إن كاي كراميه ها جزنيه ما دين كاي كراميه أنا أعجب صورة ترميه كراميه وإسياء قابلة روية, روية كرمه ما دام عاملين في له على عند حشمايه دي جي فيني كده حشمايه مش رواه ده حاجه ليها سقف عدو هنا في غالبها هو غالبها كله او كرامين قلبي يسي. مهاجرة تتعدى ويفوهه راقم يصايا وع كثار اغليزه اشداردري معارك الديس هيين نور مول عادي सफीस अल वदूस अल रात दी हम्म ये अनफीज मीना है और ये मोइन है ओ नेदूद मैं आ कर ले मुघम औक करीम कोरी आलम कोरी माह है को मिल रहा है मैं यीसस बतूर रे मोरा है हां حديثي علم المنسبين دين المنسبين وعليس قريمو غومن ميال حكا عدالي حكا عدالي حكا عدالي كافر كيفاز غير وكاس وحس إني كجرين أبقى هذا حديث روضب وهدي كرمي وكرامي أبقى هذا حديث روضب وحدي كرمي وكرامي ويما يجرين وريش يعني وحش ما يجري رحك معاملة الرعي أهانا ومعا ملايين ما دامه حضيري على كرامه شعرك ليه يا جناسك أهانك داره ما دمت في داره وحيه ما دمت في حيه فيه. داره ما لغمح ما دمت أنت في داره ما دهت وحيه دلوقتي. وحيه من ما دمت في حيه حيه حي, حي. داره دار واجلس وطامه داره ما دمت في دارهن وحيه ما دمت في حيهن آية لسوبنا وحشر عليه صلاة وسلاة بالعسو وحالي سبعيين بمدارات الناس ذات على رغمه وحالي على كل حال صدفتي معروف تكترسوا بنعي ربوريه هو لواوي المعروف معروفين تغيين مع ذلك ورائق وقالوا الحالة لما رسد المرة جمائز تقولوا اسك أخبرها هي دكتلة بعد صيانة حيث المرة لما رحضوا اسك خالها ماذا حلو جائزين تبعو سعودين من وفادي جائزين وحاول عمود جريم بشاشي عمود جريم بشاشي وجه فرنان اي توس جريم مهم يلعين دينكو ان اخو الاشتار اعان ومسلمين تبعو دمريان نكار غالي مفاولوجيز مولو اختلي المسكينكا صوبانا فبا عزيز حساء حلوبتي صلى الله عليه وسلم الساعة تدفع المؤلفة الغلوب يغيرت وغيرت وغيرت وغيرت وغيرت مع ذلك السلوء قال حدود فجري وقريشتي ويقاني معروفة يعني كما يلقى سيعلقوا آيان بها تؤهمها دين قال هلا يماني وادوي جيت صلى الله عليه وسلم وريج فطور وكرام نهائي الدرجيل فورمل ونسف الدجيري عيل المظهر العز هناي اينا هذا ساوه اساس نويل ديبان توا كنا لا بشو ديون على في سلم عايشه وكي تريد في عدوا دي وهيكو ماها يعني نحايا لويسا عن حتى ما صارتها وليا لويجة يا عايشة إنا لبش وجوها لها وجوان يغفورينا وطلع عن غلوبنا غلوبتنا والعين غلوبتين والعينيسا سائس الهجر صلوانا صلوات الله والسلام وعليه وعليه Eda etakumus zahiru fakri mugu, ninn on su ziakki hatis niimadu, fakri mugu kameja. Eda etakumus zahiru niki on su bohda, fakri mugu kameja, ninnin bohdi hatis niimadu, ninn on su ziakki hatis niimadu, fakri اورموريا ويعني حشمايه عالم عاش له والله ما اقوى النبي الحديث يوم اسري في جرير سليمت جرير و الجزيني جرير معروفه سعي اكرمي النبي لما صار كذا سيدي على كل حال يعني الزائر وحاسكو النهاء نولبقه الزائر وحاسكو زيارتي على الضباعة حديثك أكسوري كريم أصبو غيري كريم وغومن تأكيد أهان لو يتنسكي وغياء معنا نقيد مع حديثك هنضم إذا أتاكم أي الزائر منكسك أهان المسلمين هو مرطي ونزل زيارتك كرامي يعني حديث ينكال أوليه كريم وغم كهوري إلي كريم وغم عم كريم كوري معنى مرحو ما يعني فاقربون كرامي هم تنه او زائف بلاقيد حديث ينحس بمي بلاقيد كهورو تريم أبو غيري محل أبو غيري تأكيد هم لغاية لكو حيت ولا حشمايو لو فري لو وقعا الذتاي وحقولن مثل امور وقو ان فلا ايمانها ايت الحدود واقعه وهي هذا منينها اذا خيارا ايمانها يعني بنت توقعا لما وشو مين بفريس يعني ارس دائم اسئله شهر مال هوسس طول ما قول في سوايه تمام يا زنين والدطبن ابو يعني محمد اذا سا ايلان هديت وصدره الى ما هنه كل لما يغاني فتنكاس او الحشمين وهمين فالحماس الخاذا العملاء سالت ديبه المتن عملوا ورين نتو حذجي عليه لو سوق لو كو ثلاثه معلمه لو كو جويه كامله قاعدينو لو كو قدام لو لو واسعه من صغير الى باس الحمد لله رب العالمين السلاة والسلام على سيدي المسلمين على آله وصحبه أجمعين حبنا صلوات الله وسلامه عليه وحسرين لا أتاكم من ترضون من ترضون دينه والدين ومن ترضون خلقه ودينه تزوجيه وإن لا تفعلوه تكون فضلة في الأرض وحساد جوايا وفساده كبيره من ما عرفه يا أطريبه خطابي جدها ولا ينود نكحاسه أما أرى وانكوضة أهام غير قوض وغلال قوضي ومن يرسل خدابه هايا فكي اوه ولا ينود نكحاسه ولا ينود نكحاسه أسئل رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم هديث إذن هماده أيها الأمياء وأمي له من من أساس هماده إن كاسؤوا ترضون أثرالته خلقه ده باع دي سي في <تصفيق> الدين والدين كيزي اخرا لي في ناس مين ما ادو وذن دي ديوريا ديوريا انا وهو بنقو مغيثي هبني فدانك اديس يا مين او اخلاق بي سي اتكرر بمصاهيل سين معناها اسكاله وجينو جين تي سي اتكررت هي مادو معناها وهو رضا غيرت اصوت دونتي حتى اوت تحتو نتقيم في الحديث اللي انت سي هي انا وهذا كل أجنس هذا سأسألهم الله كل جيدة لو عادية من عادل أحنا سهلت سنين ماذا وفاسق أسهين هذا الدين كالصلاة التكهار وناس أحيان ووديها كلية لنظرين إن أطور سنة ومن أطور سن الترتين ولذلك عرضها يا اسيحي 50 كيلو كوادر صناعي اسماء يهنين زانع سهام مثلا دورتين ادينكوا غلاصه جسدوا اسيا ديننا والجير قدر حوالي منك عادل أسئة وفاسقة هم معايا منك فاسقة جبت أرسل وزنر أو عن أغاني وحنب عن غاني وحكي بلايب لي كاسي من فاسقة صلاة كستها الدكتة عفيفه عفيفه عفيفه هل الهراء طنز يهين ترزل اغاني شاتنها على خالد عادل ايه تين كيسني لوفنا ايو ايو ايو معنا ايو هواي جبرتك لم ادي هاي جبرتك عملوا ايه عفيف هو ايه اذا عفيف هو ايه اصلاح دكاة كاليه ملقى فيري هاي ايه هذا الله اذا انا مالي انا مالي هالكان كاليه تينك ايه اصو فيريا بس هديتك بجلكيك يهين او سيره يهو واسمته اعمق سطور سين هي مفاصم اهام وفسخ عندهم تفسخ عقب جنا خي قف تفسخ يسكواطه سين هي ايدي حنينه اول ما يسكواطه سين طيب وفسخ يسكواط الله ما يصير شرخه قلب مو هي تسقول ليي هالمره وفسخني ولو قام فescolه فسيجئ اجماع ابو دعيه انه قر اجماعه لعند فذو الجو والنصارى قال جبرتا وغوريا سنة وامرها سنة هدي امره يسي بفاهي أباحتي. او ظاهتي غوري وظاهتني واجب وهاي امرك واجب وهاي إلا تفعلوا حديد إنك ييل وحين للفرع وصوبا عليه الصلاة والسلام في فرع مجموع الله, حد وعلي الله حديد وعليه تفعلوا حداد فرع فعل كام فحالك لا يشي إله وحن الأمر أمان تشي معناها من كاو ا وجميل وسودونك ينك يعني اثرال التهيم قوتي ف اثرال التهيم هذا يجري ويصير مكاح فاصودونك هذا يجري ويصير قم حاسد دره ساء تكون مع نار هامه وراح وحاسد دره ساء في نته فينا سودره في نواصو فإذن الله أسودري في الأرض أرضي في القدر إيساء وفساده فساد أسودريها بابا أسودريها مم. فساده عريضاً أبلاراً هوايا وحاكو تنيب فساده كبير وعويل أعروي أسودري إيساء معنى وضو أسكوله يحيد هوايا معنى أنه هو الحلعي سدع قر إلا تفعلوا تكون فتنتهم في الأرض ومساد كبير إلا تفعلوا تكون فتنتهم في الأرض ومساد كبير إلا تفعلوا تدع دوره سريع إنه طبعا عسل الهيهين يطلع منهم واحد معناها دي منكاس تباعدي وناسا أذكراله هيرين دينكيسي وغالهين تباع به الدينك او حكانا صلاحك يا مان صوب ما جايك يا مان استقاموا هيك يا مان او دي دينك او ليكس قد دين اكتب دين او سيني سين امال لا اترفتين او مالك ماك يا مان ما يكلمك يعني جيف مؤلين كارا صلاة مؤلين كارا الليلين هاي اسكاس محبب معها بحي الامرال وحاسكينا خوخ اسكينا او دول نيكوكينا فسادخ كوكينا الهي عن تاوح عديني كائد او نيكي مال تغوية في ريسين انا من المضعيشي مراعلي او من ليترواي عن ابن علي راسم الجود واي سفير واي واسم سفيرسين ان ان الرعد حقا سيدنا كبير في الدنوي ما دعيس من كاش الدين دي سي اضرار معانها هي بدل حدوثة بالنلآن بنل... اي اهايان يبلي هي فساة محاة مدة هاو جنلآن اي اهايان من الآن اي اهايان فقره فقرنا وحيان بلا مغساها مرقادي سائل تعضو محاة فساة اوغير النبي <تصفح> عليه الصلاة والسلام اوغير ماهينين جنراء برئيساء يُنورا ابن إساء جن هديا يعني ابدوتو مفكاسه عتا من خويتي بدنيسي او زلال كلال ورضوا ابن إساء ابطانو ولو غيره لحد عاد تسدي اربعه فتقولوا شايف بتاع بدودي طراميل وهي بلعه الدنيا لما كانت فِدْنَآتَ عِيسَاءَ نحن يالعي ماهي عِيسَاءَ رائم العيان على كلها معالي شهدود وهو ينتهي معالي شهدود النبي عليه الصلاة والله عصري لذة بين المرأة والرجل منك يا لولا عدوم قدرته حال هاي الاكتاه بالوايه كاسر المحيط في اثنين البدء وعلوه لا يوم اذكريه هل هي أي يعني اي كا ثامن هي او ضوالها على حسب الوايه ما عشر ذيبي معناه حوايا طول ذيبي دوار وقد شاملهم اذورها عربة يعني عربة خاتي لعمل سانت الله عليك سامي يسو معيك رجي يعودنا لها البلن هاتين سوى عسوليها عسوليها عسوليها بولا ان الله عسولينا من الحياة لو الهي سريك أسوى أسطر الهان حشاط يعيك الله ودريك حشاط أسوى أسطر الهان رباركنا حيث تلك الصهاية في الطرق جدها اغرب وديار او ترجوب صلاهين وجلجوب صلاهين جدايه رجا يعني اذا قال له شكر اذا إلي يا شهيد وبنت وهنا حديث الاسوليه يعني معاشره بقولت سراش اسرائيل يا شهبجي على غلين هالوا بغنى شهيد عقليس سراش انسابوا يا في اللهغا نظم وحاس ان يدخل اي جنفك حرام البياني نكي صدونتو وابقتين الناس من عافظي هاي وخار لا استهلا بدين ازجاد استهلا ويحاسن مكوزيني ماريكو هاي كفاءة وعلى وفيرها سنكاحسيها دين وعلى دينك اخرية نسبت اقول حدا فصروا ان حقه سفعي شني لحوه ضمنوا ضروا جراء وحال كفائد فيها كفائد في كفائد القطرواي ايمان Bi ne kumoe o e.